Ali İmran 5. sayfa 46. ayet. Ve yekellimun nas fel mehd ve kehlu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 ve yukellimun nas fel mehd ve kehlu 47a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 47B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 وَذَٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا يَقُولُ لَهُ 46-47 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ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 bana Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, قال Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, يشاء Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, يقول Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, 48 Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz,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 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جئتكم بِآيَةٍ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية فرسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَسُولًا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ رَبِّكُمْ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 ve Rasûlen ilâ Bani İsraîle ennî qâd cî'tukum bi âyetim min Rabbikum. Ve Rasûlen ilâ 49b أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئه الطَّيْرِ فانفخ فيه فَيَكُونُ طيرا بِإِذْنِ اللَّهِ اني لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله اني أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئه الطَّيْرِ فانفخ فيه فَيَكُونُ طيرا بِإِذْنِ الله اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله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 اني أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئه الطَّيْرِ فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله اني لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله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 أَنِّي أَخْلُقُ كَهَيْئَةِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ 49C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 49D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 49 ABCD. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ 48 49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 ومصدق <conclusions> <مصدقا>. لما بين يدي من التوراة وليحِل لكم بعض الذي حرّم عليكم ومصدق بين يدي من التوراة وليحِل لكم الذي حرّم عليكم ومصدق لما بين يدي من التوراة وليحِل لكم الذي حرّم عليكم. ومصدق لما بين يدي من التوراة وليحذّل لكم بعض الذي حرّم عليكم ومصدق لما بين يدي من التوراة وليحذّل بعض الذي حرّم عليكم ومصدق لما بين يدي من التوراة وليحذّل لكم الذي حرّم عليكم.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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم اللي با وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرمه عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرمه عليكم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 وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون 49 50 فرسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كَهيئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيه فيكون طيرا باذن الله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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 51. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 إن الله رب وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم إن الله رب وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم إن الله رب وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم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 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 50 51 وَأُصَدِّقُ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَال الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ اللَّهَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ اللَّهَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى قال الحواريون <تضح cocoa> نحن انصر الله فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصرني الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصرني الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ إِلَى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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ اللَّهَ 52 ب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 آمنا بالله واشهد باننا مسلمون آمنا بالله واشهد باننا مسلمون آمنا بالله بأنا مسلمون 52AB فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصرني الى الله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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 51 52 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ اللَّهَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ الله آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ اللَّهَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصرني إلى الله قال الحواريون نحن أنصر الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون 53 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكْتُبْنَا مَعَ الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل الرسول فَكْتُبْنَا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكْتُبْنَا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعَنَا الرسول فَكْتُبْنَا مَعَ الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعَنَا الرسول فَكْتُبْنَا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعَنَا الرسول فَكْتُبْنَا مع بما أنزل الرسول الشاهدين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 ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعَنَا الرسول فَأَكْتُبْنَا مع الشاهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَتَوَتَّبَعَنَا الرسول فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشاهِدِينَ إِلَّكِ الْلُّجْفَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ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 قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا امننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Ali عمران 55. sayfa ve 56. sayfa ilk baş kısma ve yukallimnas felmehd ve kehlu ve minas salihin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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ الله آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَيُكَلِّمُنَا السَّفِيلُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ويكلمنا في المهدي وكهلا ومن الصالحين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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ويكلمنا في المهدي وكهلا ومن الصالحين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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي الله قال قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَيُكَلِّمُنَا فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين